بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام لأكملنا من أكملان على خير خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه ومسار على سبيله ونفسه لا من الدين أما ذات فقد أشار المصرف رحمه الله في هذا المتالة إلى أن الزوجة ملزم بدفع التكاليف التي تتعلق في تنبيث الزوجة وهذا نقص عليه طائفة من أهل العلم رحمة الله عليه أن الأمور التي تحتاجها المرأة للتنبيث كما في القبيل من الكذر والإشنام أنه يهيئ ذلك لها لأن هذا مما يتحقق به المقصود من المتاح وأما بالنسبة لخادمها من, من يخدمها وهي المرأة التي تقوم على خدمتها فليس بمرجل بنفقتها وإنما يخص الحكم بالمرأة نفسها وأما من يخدمها وهي الخادمة التي تكون معها وهذا في المسألة التي ذكرناها أن بعض النساء يلزم الزوج بإخدامهم وذكرنا ذلك أنه مذني على العرف وأنه إذا كانت من بيئة يخدم مثلها فإنه يجب على الزوج أن يخدمها أن يحضر لها الخادمة فإذا أحضر لها لا الخادمة فإنه لا تلزمه معونة تنبيه الخادمة فإنه يستمتع بالزوجة وإنه بالخادمة ومن هنا تلزمه معونة الزوجة دون معونة الخادمة نعم ما دراء رجل المظامين لما قال عليه يدل على أنه أمر لازم وواجبا عليه وفي زمانها ما يكون من الصابون وأدوات التنذيذ الذي تحتاج له من النظافة إذا استحمت أو اعتجلت تحتاج بثنة الإبنبيخ الذي ستمضطه في ترسلها تحتاج إلى الصابون تحتاج إلى ذعب المقهرات في الحدود التي يستطيعها الزوز وأما إلى عراج الأثمن والأفضل فجلدها وطلب لها الأفضل وأكمل في هذه الأشياء فهذا أجرأ أعظم عنده عند الله عز وجل لأنه من كمان العشرة من كمان الإحسان بشرط أن لا يصل إلى الإسراء فإذا بشكل الأصل الزوج لا بد له من تهيئة الأدوات التي تتنظف والأشياء التي تحتاجها المرأة للنظار وفي هنا يحتاج إطراعي لتغتسي لديه إنه عليها ليس يحضر هذا وكذلك إذا نحصل بحفاجة المصابون والمطهرات ففي زماننا الأشياء المنظفة المعروفة في كل جمان بالحشب يخبر هذه الأشياء إليها ولذلك تتغرر المرأة ويضيق عليها الأمر إذا كانت لا هذه الأشياء فلو آشف مع جوجه لا تجد ما تتنظف هذا يضيها ويضرغ بها ولا يحصل منها التدعي لجوجها ومن هنا قال هذه هذا يحقق مخصوص من حصول الالفة والمحدة والمرأة إذا تزمأ تزينت لجودها وتزملت لجعلها في, في, في, في الحديد الشرعية دون إطراف ولا بضح ولا مشاكلة لأعداء الإسلام فإن هذا يدعيبه عن الفتنة ويعينها على الإسلام ويمكنها أن تقسين بعدها أكثر وتكون أكثر وكان هذا مفتول حتى يسير لأحبار الطحاديات إنها تزينت وتزملت وهي لو فتهيأت وقضينا من الصلاة فتنتشف الغاعدة وتدهل وهذا يدل على أن الماء تتجمل لدعها وستزيّا لدعها فإن هذا أدوات التنليف كما ذكرنا وأدوات التسريح للشعر وأدوات الشلاقة التي تحلق لها أو تنتف فيها شعرها مما جرى العرف فيهم يعني كل عرف بحسنين في القديم كان الصادم وكانت انشاط العاد على اختلاف طبقات النساء في حقيقة زمانية توجد مساحية ليست في مجتملة علامات من حقنا وطبيعية ويمكن الله أن ترتفع فيها فهذا يحيئ الزوج زوجته لا دواءا كمجرم نظامين أي ليس على الزوج المذاوي زوجته وليس على الزوج أن يعادتها إذا نغضت هذا مثل إثناء وقفار يعني بلا أن ذاهب الأرض معهم وغيرهم كلهم نفسه على أن الجوجة ليست بالجمر لعلاج جوجته وذلك لأن المرض متعلق بجدرها فهذا أمر متعلق بذاتها وليس له وصدق الحياة الزوجية صحيح أنه لا يمكنه أن يستمتع بها إلا إذا شفيت هذا في عن النسل ما لو اشتأجر أجيراً لعمل ونرذ الأجير ليس من حقها أن يطالب هذا الأجير بعلاجه فالأجير ليس من حقها أن يطالب بعلاجه وإن كان من جدار القوامين والأعراف أنها تلزم رب العمل في مداوات الأجير وهذا ليس له أصل في الشرق. ليس هناك أصل الشرق الأجير زين ما العقد أن يقوم ببناء أن يقوم بعمل يقيم هذا العمل ويأخذ أجره أما أن أتكمس بعلاج فوائد ويلذى بعلاج ودائه هذا ليس هناك أصل شرعي يضل عليه المعروف أن العلماء هذا وعلاف العلماء من ما ذكروا المسألة للزوجة أنه لا يجب تطليبها قاسوها على مسألة الإشارة كما نبدأ على ذلك سلمان القدامى وغيره رسول الله عليه لأن طب البدل نفسه من نصحة جوجة صحيحاً أنه لا يستطيع أن يتحقق مقفوظاً ويستمتاع بها فإذا إذا أحد أن يتصل فهذا صرق منه وليس بشرق عليه ليس بواجب عليه أن يعانج جوجته ولكن من المعروف والإحسان أن الجوجة يقوم على معالج جوجته ويسعى في سبيبها ودوارها وهذا من أفضل الأعمال وحدها إلى الله عز لأنه فيه إحسان إلى أقرب الناس يليك بعد والديك فهو زوجك وحبك وأهلك وقد قال صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهلك وأنا خيركم لأهلك فإذا عراد أن يعالج زوجتك فإذا كان العلاج وطب جوائي وطب وقائي فإن خرج عن الطب اللازي والوقائي إلى أموره, إلى أموره بعد وقضي كل معارض الشيعة الحمد لله فإذا كانت المرأة احتاج لعلاج ضروري لإنقاذ نفسها فأمراض القلب وأمراض الحراري فعلا الله وياكم منها ونحضارك من الأمراض المنينة هذه ضرورية أو كانت حاجية فآلام الضرس ونفسها هذه حاجية لأنها هي حرج أو كانت وقائية له أن تستخدم بعض العقاقير لأمر يغلق على جمع من يستخدم له بعض العقاقير التي يستخدمها في دون الأمراض ونحنها أما إذا خرج عن الدواء والوقاء وأصلح من الفضول أو أصلح مخالفا من مقصود الشرق مثل وضع المولد ليس بعلاج ولا دواء وليس بوقايا محيث الأصل عن استباحة الحرب مع الاجتماع على المحاضير من استقاطه النظر المحرم والالامس في الفرج ومسخ العوره وكشفها وذلك يرضى العاده يرضى العاده مع انه يخالف مقصود الشرع لانه يقطع الناس اولنا عن نسهم في مده وجوب مقصود الشرع من الزواج الخاطر والخناس والولاده لما ضعف الناس في هذا الزمان لما ضعف المال الناس في هذا الزمان إلا من رحمه الله توجل فأصلح في المرأة تسفكي من الحمل أصلح كل شيء ضروري وأصلح تقول ضروري ما أن الله يجل أسفك من الحمل كر وأنه ظهن على وهن وأنه عذاب ولماذا أعطى الله المرأة من الحق ما لم يأتيه للأذن أعطى الأمة ما لم يأتيه للأذن وأعطاها من الفضل والخير والأجل فإنها لي مات فيه فأسها به وهذا فهذا كله يظن على أن النصر مقصود لهذا المقصود أنه إذا كان علاجه على فضول التغيير للخلقة مجتمع التغيير للخلقة ومصنع على محظور فهذا لا يعالجه لأنه إذا عالجه على من وجه عامها على مأسية الله عز وجل يداريها ويعالجها مستاجر أما إذا كان العلاد للحمد فالحمل واجب عليه أن ينشق عليه وأن يقوم عليه وأن الولد ولده ولذلك قال تعالى كنا أولا تحمل فعنفطوا عليهم حتى يضعها حمهم فدين سكانه وتعالى أن الحم مش حق ميالده ولذلك يرجم بالنفقة عليه فإذا احتاجت لدوائل هذا الحمل واجب عليه أن ينشق على هذا الجميل لأن حياته ونجاة هدين بالله هي موقوفة على هذا الدواء أو هذا العناد أما لا يتم الواجب إلا به فهو واجه ولذلك يجد عليه المنفق ونفقة حياة الجليل والمحافظة على هذا الجليل أعظم من فقط ما نفع ذلك ولذلك يجد علينا المعالج المرأة إذا كان ذلك متعلقا بحلها بناء على ما قرضه العلماء رحمه الله لأن الموجود له مطالب ونفقت الحم الثاني أسابة من الله فجدة الشيخ فجد لكم أيضاً فويلة الشيخ كنت برؤمن ذلك الزوج علينا فرعا إذا قاموا بها عدناتهم ويعونهين أسابة من فرعا الله شيء والسلام على سير خلق الله وعلى عينه وففف جيل من بعد فالأولاد ذيهم مطالبين بالنفقة مدر الزوج مجيدا فالواجد عليهم ينفق على زوجته من يتق الله عز في امرأته ويعطيها حقها لكن لو تذرع الأولاد تذرعهم ليس بواجد عليهم لو أنهم تذرعوا وربيه هو فلا بعد ولكن في الحقيقة الأصل يقضي أنه هو الذي ينفق ولا شخص أن الأم ستذرر ولدها عليها لأن ولدها إذا أنفق عليها اتفد المنة عليها ولذلك الأصل أن ينفق عليها زوجها وأن يطالب هذا الزوج من قيام بحقه من يتقل الله عز وجل ولو, كان ولو كانت نفقته الواجب على أحد وأكثر من ذلك أحد نفق إلى منه من منه سنة لتنعر من ذلك يتضرر وتألم فلا شكرا في هذا غضاق المرأة وعضية لها أنها تعطي منفقتها من ولدها ورعا أن الولد في, في ذلك لكن ليس كم العلاد يشهد الملاطقة والإحسان المشاعر والدته ومن هنا الأصل يقتضي أن الوالد هو الذي ينفق ويقوم منها إذا رضيت الأن وتسامحوا وتشاولوا أن تراضي منهم هذا الشيء لا في فيه ما كان عن رضا وقيم نفسه هذا لا يتكلم فيه لكن أن يكون بشيء الشياء ويجتملها من إهانة والغرص من مسانة الأم والإقلال لها بنفقة ولدها عليها سلاك لأنه حق واجب على الزوج ولا يجد أن تنتهن في حقها بل واجب عليها من أجل هذا الحق كما أن رب الله عزيز قالوا صلى الله عليه وسلم الشديد حقها عليك أن اتحمها مما بطعم وأن تكسوها إذا اكتشوها هذا يدل على أن الأصل أنه متعلق للجوج وأنه على الزوج يبتق الله على الزوج فقط بزوجته والله تعالى والعالم السابق من الله خطيرة الشيء في غزر وفي من المواقف والأرض خلص التسمونة من الشيء بشيء من ذلك من, من ملافر الإسلام ويوم من إمامه في حظام أعز الله فيه جندا ونخر عده وأهل حينته وفت قواعده الذي لا يحتفل معاه هذه الغزوة تعتبر من أعظم غزوات بشنا ولذلك فتح الله عز وجل بها على قلوب المؤمنين فتح المبيلة وكلما نظر المؤمن في حوادثها وتبدي بالله جل وعلا لأحزاثها ازاد عيمانا بالله جل, جل وعلا ونقينا بالله سبحانه وتعالى وتباتا عن الحق وكذلك بدين الله عز وجل فهو يوم سماه الله عز وجل يوم الفرقان يوم فق الجمعان سئة قليلة غلبت سئة كبيرة بإذن الله مستضعفون مضطهدون مستقرون في قلة من العدل والغذة فأخذ الله جل وعناء بعجة أقوياء وتمك كلمة ربها شدقا وعدلا ففصل الله عز وجل في هذه الحق والبعضة غزوة بدر تلك الغزوة العظيمة التي تذكر البؤمن الصادح فأنه لبد من السبق مع الله وأن هذا الدين لا يمكن أن يستقيم الأمر فيه إلا بالإخلاق التام من الناس إلا وعلا, وعلا وأن من كان لله كان الله له ومن كان مع الله أن الله لا يخبره وأنه إذا صدق مع الله فإلا الله يستقره هذه الغزوة التي خرج فيها أولئك النفر وما الذين كتبوا لهم السعاده في دخول الجنه هؤلاء نهر الذين نادى عليهم مناد الله ان اليوم ناشئ فقد غفرت لكم هؤلاء النضر الذين صدقوا وصدقوا قالوا فضروا في قلوبهم وصدقوا في مقالهم والله لو كتب بنا هذا النهر لخبناه لأسفحا لأمنا من خاطر الله والله لا نقول لك فما قال من أسرائيل وموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هنا قاعدون ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معتنا مقاتلون رجال صدعون لا الله عليهم اشتروا الموت بمرضات الله عز وجل وباع الحياة رخيصة تنجل هذا الدين لا يريدون بها ولا غياء ولا نفاقا ولا شمعا ولا في الله وفي الله وابتغى على عند الله ولذلك فازدت اليوم المناقف الحظيمة والمنازل الجديدة هناك في ذلك المكان الذي كان على غير نهاد كان اللقاء فيه على غيد نهاد ولو تواعدتم نختلف ظنف المعاد ولكن لكن ليكلي الله أمرا كان فردوك إذا قدر وربك إذا أمر وربك إذا جدر الأمر من فوق شبش شماوات فيه بك الجيل أخرج حافل الكفر وعلمة الكفر ورؤوس الشر كم قالوا وكم سألوا وكم أدبوا وكم آذوا وكم طغوا وضغوا حتى جاء أمر الله جنة الله أخذهم من عزته إلى ذلة ومن كرامته إلى نهامه ومن حياةه إلى موته وجهيم ودركات الله على مخلافها إلا الله جنة الله لأن الأمر أمره والقدر قدره قدره والأمر كله له جنة الله وإليه يرجع الأمر كله فاعذره وتوكل عليه ما ربك بغافل الله جنة. الله أكبر أناس كانوا بأجته وقوته وضجه يفتغ رجول هذا الفدراج يوم ينفسه البطشة الكبرى إنا من تفهمون ويعلم كل مؤمن أن كل طاغل وكل باغل وكل معتدل أن حدنه قصير وأمده قصير وأنه في متاع الظروب وسائل من الذين ظلموا أي مطالبنا ما خلق الله سماوات والأرض حدثة. ما خلق الله هذا الكون حدثا بدر من الشماء تفلك القلوب إلى الله في الكلام مخلقة الإنسان متأملة متدبرة شفاة حملهم ربهم عرافة حساهم ربهم جياع مدعمهم كان عذابه وقوته بشوخته كلمة التوسيل والإخلاق لا إله إلا الله خرجوا من أجلها وقاتلوا من أجلها الله بها لعجة سلة لا دنة أدها وأقرب من دها الكرامة سلة لا بعدها الله أخبر أبن جهد رأش الكفر والهداء للإسلام الذي كان يقول ويفعي وإذا به يقف عليه بالمشروط رضي الله أزوى الله وعلا. ويقف ذلك الموقف الظليل المهام لأن كل من اعتذات عند النارس الجلس فإنه إذا جاءت الله تأتيه على إسرع الإحلام ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الله لو مني لغضان حتى إذا أخذه لن يخلص ثم قرى قوله فعالا وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالَ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيْهِ مَشْرِبِيكَ قال وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إنما جاء بالتشريب وهذا يدل على انها نسلات لله الذوات هذا تخلي ولا تسبب ليس في شيء شخص لا في الشيب ولا النار وكذلك أخذ ربك قال اخذ أخذ ربك الذي ربك خلقه بالنعيم ويعتبر اخذ عزيز ليقتص من العاد اذا اخذ القرى من ام اشخاص من الاثار اذا اخذ القرى وهي ظالمه كل حاليه اتهام الظلم والظلم والظوار في يوم الحضر مواقف عظيمة فالعبد الصالح المؤمن الممكن يعتدد من عدة الإيمان واندحان الشيطان فالباضل حذبه الخفير يجل للعبد ثم يخذبه في موقفه ولذلك فقال الشيطان لما رأى, رأى فقال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله إني أرى ما لا ترون قال الله عمك الكثير عراعا بعد عمك السلام من الصحامة رأى زبريل يتنزل والملائفة نصرة من الله عز من نبيه وعلياه فلقف والله الله عز وجل ورجع خاطئاً دليلاً جاء ذهمهم في أدب وعده وطوه وشوكه من أجل أن صلى الله تعالى الآثم الصارعين سوء حواتمهم نحيى زبريل فلم نرى رأى زبريل وجاء ساعة الحق في رجوة مواقف أظيمة في دولة جذب جذب الله سبحانه وتعالى وعلى الشيخ من المعاشة أمرة منكم ونصدر عليكم من الصمائنا ليطهركم به كل عليكم ربس الشيطان وليأخذوا على قلوبكم ويفد فده الأخدام الله أفضل إذا ورأت العجل لله وكان الله معه يجذل بالكثن لكن ماء تثبت قدمه حتى تأتيه الضخمات وتتنزل لهم الله السكين والتباك كما كره وكل مصر في فرض انماها أو, او امه اذا ضاقت عليها وصدقت على ربنا سنجل عليها السكينه فجاءت السكانه من الله سبحانه وتعالى وجاءت المنونه اذا وجاء انصت فرأيت تشعر القلب بشعور الرحمه من الله سبحانه وتعالى الذي لا يخيب رجايا ولي الله الذي بيده الكتاب وهو على كل شيء قدير ففي الثمن الثمن الايمان عقيدا صحيحا بالاخلاص ليس النفاق ولا الرياء ولا الكلام المنمك أبداً لكمل والتطبيق قلوب صادقة ولذلك مراطن الشجة والبلاء لا ينظر الله صلى الله عليه وسلم بشيء يمتحدى إليه لمن الله عن المؤمنين إذ وذارهم لك تحت الشجرة فألم ماهي قلوبهم أول شيء نظره علي مماهي قلوبهم فأنزل السفيرس عليه وأثابهم فتحاً قريباً ومرانم كبيرة اللي أخذونا متى لما نقرر إلى قلوب الناس فيها التوشيل بالله سبحانه وتعالى تجذل الناس وترحب وتخاف ولكنهم أبدا أقول حسب الله ولذن الوصيل لا حول ولا قوة إلا بالله وتجد هذه المواقف كلها تتجدد بهذا الدين وبهذا الإخلاق الإيمان الذي كان مع أحساب رسول الله صلى الله عليه وسلم واليقين الذي حدث به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يثبت به في كل جمال مومات وما سلكم الله حتى يكون الله لا هنا على ذلك المكان الضيء في الطاهر إذا تذكر المؤمن كيف خرجوا رضا الله عليه والله إذن وجد عدد إشتفائفتين ثم يرتفون إلا بهم أمام الموت ولهنا يكون كل ماء جائمة تأتي المنازل الأولى والتشريفات والكرامات والمقرامات من الله عز وجل في ما تقف أمان شيء لا تريد عند التريد شيئا معينا من الهوى ومحبة في الناس ولا في الهناس افتلاء وتمشيش من الله وأتيك ما تكره فتقدم للعائد بيتنا الهضاء وتقدم له التشريف وتقدم له الإيمان والحب الثامة الكامل وإن رضا بقضائه وقضريه في ندك الله التي ترد عنه وسداته وسعيده وقوة كما لما ترك عن عدانك وعندها تجد بشائر النفر والذفر من الله سبحانه تعالى ما نحضر لك عن عدانك سننقذي قلوب الذين كبروا مرئ وعد الله سبحانه تعالى لكل الكبر وآتاه أن نصيق سبحانه تعالى هذا كله لما تعلق الأساس هو التحييب الأسلام فأدف حالك لأنه يتأمى المراقبة حادما المخلص هذه الأمة التي صفاها الله واجتباها لنبيه صراط الله ينسى المعنى فرضي الله عنهم أشعر هذه الأمة التي من كانت تكذب قولها ولا بفعلها ولا كانت من انتبارات ولا كانت تكفاقر بأحسابها ولا بألوانها ولا بأمسادها كان يقفون بلا وإلهة الله من أجلها ولأجلها يتقدمون ويتأخرون ويأخذون ويحسون رضي الله ولذلك أعطاه الله أز وجل أنهم صدقوا معاهد الله عليك كما شهد الله فوق في العثمان أنهم صدقوا معاهد الله عليك وعلى الله ذلك اليوم الله أخبر ذلك اليوم الطيب المبارك الذي إذا, إذا تذكر المؤمن عظيم ما أعد الله سبحانه تعالى لأهله إذا كان يقول اطلع على أهل بدهم فقال اعملوا ما شئت فقد غفرت الله على أهل ذاتها فقوم بك التفريف من الله سبحانه الله اطلع على من؟ على الأغنى على الأسرية أبدا اطلع على, على المؤمنين اطلع على المؤمنين اطلع على المسلمين اطلع على الصادقين والصديقين اطلع على تشمكي وصديقية الطاهرة الغلامان وافعان صغيران كل الناس يشتري موت يقول اين أبو جهل يرجالا موت محبتهم بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم ومواقف السحابة من الأنصار رضي الله عنه مرضان في حدوث قدر التي تسلح رفوز الله عنه صلى الله عليه وسلم صار أعطف من أسلم الوعث والأهل بجاءة على أما تشموث الندين فللا خرج على خارج الندينة ووقع الانتخاب قالوا فالصدقوا ووعدوا فوقفوا رضي الله عنه مرضان وقال قائل فلعل الله عليك منا ما تقرب به عينك فبرك الأسارين نجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفى الله العظيم أن يجعل جزائه في الغوث الأعلى لنا الجنة كما صر رسول الله وعلى فيها. بنا الله, الله, الله وعلى سمنا في ذا كلم عظيمة قل تبنا إلى عديث ولعم الله أن يريك لما تقرن به عنه ما كانوا يشتغون البلد بسبق لكن الله في الله وعلى بصورة وإلى وقت الإنشان أمام هذه مواقفة الإسلام العظيمة في أماكنها مشاهد يعني دفع انظر الى ذلك المكان الذي قطع النور واصبح منحنى مشهورا في تلك الجمادات على سكر الرمال القاهره سال الدماء الشهداء ومن ديار تلك التلال ومن تلك الرمال ارتفعت الراء بالسعداء يبشرهم ربهم رحمه من هو رضوان تملات الله فيها نعيمه المقيم لا علم لنا عند الله من الله وما لهم عند الله من المنازل والنكرنات إلا أبو سبحانه وتعالى فرضي الله عنهم وأرضاه وجعلنا عاليا في البلد مسكنهم ومسانهم وهذه الأمة لا يمكن أبدا أن يستقيم علىها إلا بالإخلاق إذا كانت الأمور كلها لله لا لأني شيء فيها لا يمكن أبدا أن يستقيم على الأم في كل تغيرة وطبيرة إلا بالصدق مع الله بحكة لا شركة. لأن الله ما خلقنا لأشي لا خلقنا إلا له سبحانه من أجل عبادك وتحييه للإخلاق قوتي في سبحانه وتعال تقول لجربة ما تتفف هذه الإنة على هذا الصراط المستقيم فتتففش كلها لله القول لله والعمل لله والأمور كلها تخرج من قلوب فارقة لله وكله فعندها يغيظ العمل إن الله طبيب للأقرب إن رأيك وعندها يعلم الناس ما هي ثمرات المعاملة مع الله فمن معاملة مع الله من معاملة مع الله من معاملة مع الله نبذة يعرفها من معرفها المجده يعرفهم يعرف عرف عن أمياء والصالحون والأقياء ونالوا بها سعادة السؤدة ونالوا بها شرف الأقياء ونالوا من صلى الله بأذنه جلال يجعلنا وياكم منهم بمنه وكرمنا والحمد رحمه والمقصود الأعظم جائلاً إلينا إذا وقفنا أمنى رزواتنا ما نقص كنتحدثين بأمدان وما نقص كنتحدثين بأخبار أبداً ما نقص من أجل مدرس التوحيط والجنان من اجل مدرسه الاسس التي من اجلها قامت هذه الملاحم العظيمه نغرب قلوب الناس ويعلم الصغير والكبير ان المعامله على الله خالقه لا تخيبها شاكلا وأن المعامله لله هي خير دعم لاحد البشر إذا اذا عرفكم هذا الأساس فكل خير في الناس فهو اساس الدين كما خلق فينا والانسانه يا رسول فنسال الله العظيم ان يجعلنا شاكرين ان يتقر التفكك والإتعار والإتبار لهذه هذه العظيمة ونبدأنا في شئ فأسفيته أن احشرنا في همرته لأن الذين ألعن عليهم إلى النبيين ونصدقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا الله تعالى السلام عليكم الله وفي ذلك الشيطان الثالث أحرمك في همرة نهار يوم من الشهدان ولكن من أسجأة القرار إلى أيلة رمضان فأنت تكون من همرة واقعة في في شعبان مثلا فهذه المساله لها مساله نظيره وهي مساله عمره في المدينه يشترط في عمره لكي تكون عمره تنفس ان تقع في احرم الحج فاختلف العلماء في من باخر الحج تبدا بليله الجوف اما شوال وذلك اذا ليله قبليه شوال فقال العلماء ان الشخص احرم في يوم الثلاثين من رمضان وطار وساعة أو ساعة في ليرة العيد هل هو مثل مثل الأولاد هذه المثلة خلافية والشقيح من هذا العلمين الشاشية والخنابلة رحمة من أهل العلم قال العدرة بالإحراق كظاهرية المنفقات ومن من قال العدرة بدخول مكة كعطاء وعلم المتخلق ومن من قال العدرة باتجاء الطوافق كما له الاعاده من السلفيه والحنابلله ومن المقال العذره باكثر الطوار اربع اشراف باثر الفقه النبيه ومن المقال العذره تحل للمالكيه والخمس اقوال مشكوره مثل فقاس عليها إذا, إذا كان هناك تخريج وتوائر المثل على اصول العلماء فلاشبه ما فقاس على هذا المثل وبناء على ذلك اذا وقع اذا وقع وقع الاتذاء الطوافق يعني اتدع الطوافق بعد قروض الشمس من آخر يوم من شعبات أي اتدع الطوافق في الليلة أول يوم من رمضان الليلة الأولى من رمضان لأنه معتدر في رمضان لأن الأفن الأعظم وطوافق البيت والشعب ومن أجل كانت العلمان لأن العمر من أجل أن يزوروا البيت ومن هنا إذا وقعت ديارة دون البيت وطوافه اتفاؤه بعد مغيب الشمس فإنها عمرة رمضانية وإن وقع اتفاؤه بالطواف قبل غروب الشمس هذه شعبانية ولا تكون آخر من الحكمة عن, عن عمرة في رمضان وهذا على التخريف الذي نكرناه والناس <تصفيق> السلام عليكم وماذا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن شاء الله سيكون هذا أكبر فروس نسال الله هم يجعلها هم يجعلها هم يجعلها آخر ان يجعلنا شاء الله سيكون في اول ثلاثاء في الدراسة فعيد في, في اول ثلاثاء من الدراسة هكذا بس ان شاء الله نكون اقل الترتيب اللي جبناه نريد كتابه اختبارات شاء الله نكون في, في الجدول كامل الأسبوع الأول إن شاء الله مرحبك إن شاء الله مرحبك إن شاء الله مرحبك قبلة الشيء أقبلة في عشر العواصف ولماذا يسرحك بالمجر ولماذا تسرح مرحبك في بيتها جماعة وخين كلها مؤسلة لتقوى الله عز وجل من يتقل الله هي فيجعله في من المعنب في اليسرى ومن يتقل الله يؤذل ما هو أكراك وعلى المؤمن إذا دخلت عليه العشرة أن يتحرك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه فإن الله جعل خير كل الخير إتبائه لسنوات الله سنة عليه وسلم وأسعد الناس في العشر الأواثر وأسعد الناس في كل جمام ومكان من رضق الله فب سنة الله سنة, الله سنة الله عليه وسلم وعلى كان هديه يا أبي وآني صلى الله عليه وسلم عليه في هذه العشر وكيف كان شاله عليه الصلاة والسلام حينما عرف حقها وقدرها فكان أبقى الأمة وأعرفها بما لهذه العشر من فبيلة ومبيلة فأحيى ليلة وشد من جرى وأيقظ أهله صلى الله عليه وسلم عليه واعتسب بهذه العشر في مستده صلى الله عليه وسلم عليه فإن تنصر المؤلم أن يفيد هذه السنة فيأتكف فعليا يتحرى الأمور العظيمة في اعتكافه والتي أساسها إخلاق العمل لله جزا وعين وأن أنه ليس له من اعتكافه إلا ما في الله فإذا خرج من بيته من أجل أن يأتكف هذه العشق ويتأشى برسول الله صلى الله عليه وسلم فليخرج ليسا بقلبه إلا الله ويتمنى أنه يعتكف ولا أحجاره ويتمنى أنه معتكف ولا أحجاره أو يحجره من إخلاصه لله شكاره وفعله ثانيا إذا دخل في عليه أن يتحرى من يعينه على طاعة الله عز وجل ومرضاة الله فيعلم إنها أيام قليلة وأن هذه الأيام إن فيها لطاعة الله فإما الله قد أحده ابتهي الأفضل خيرنا لأن الله ليه الأخير إلا لأحكاب وصفتوا لي من عبابي جعلهم الله إياكم بمنه وكرم فإذا أحفوا أن كل شائع يتنافس فيها من الصالحين فيه وتسابقوا فيها دعا الأخيارهم ثقي شمر عن شائد الجسد في مرضاك الله رب العالمين فإذا جاء من يضيغ ألج وقته فشديث ولهم نظر يمين فرأى عباد الله الأخيار ونظر شمالا فرأ صفة الأبراب ما بين قائم ورافع وسادق متال هذا يغفر ربه وهذا يغفر ربه وهذا يغفر قلبه فعندها يحتقر كل شيء يجيز عن هذا المقصود العالم يتفرر تفرر ثامنا ثامنا لذكر الله عز وجل لإخلاف من التفرغ بك الله هذه العشرة وأكبر الضكر وأحبه إلى الله سبحانه وتعالى خفر الضلاغ في الضرعان فهنيئا فيما هنيئا لمن رزقه الله عز وإنه لشانا ثاليا لكتاب الله في اعتقافه وفي كل شيء فأشعد الناس لمن جعل الله القرآن رضيع قلبه ونور صدره وجلاء فيه وذهاب همه وغمه كذلك أيضا عليهم يحرق عن الاستفادة من هذه العشر أثناء تداوث القرآن في صلاح قلبي ومن أعظم ناس يتبه القلب ويتأثر به القلب كثرة البشور فإن من يكثر من قيام الليل ويتخشأ في قيامه حتى ورسالة قلبه قشى يضغط على هذا القلب وينوي بعنقه إلى طاعة الله ومرضاة الله ويكون شديد على نفسه فينفسه وعد الله عز وجل. ويبقيه وعيده ويخشى لكلام الله عز وجل من تخطيفه وتهديده عندها لا شك أنه سيجد ضركة القرآن وحيه يخاول القدر للسطاع أن يكون أكثر الناس انتفاعاً للقرآن وخشوعاً عند سماء القرآن وأن لا يلتفق إلى المرمان ولا إلى الأسرار ولا إلى العبارات إلا من مقصود أعظم وهو التفكر والتبدر والتذكر من انتفال الله جميعاً كتاب تنجلناه إليك مبارك ليتذبروا آياته وليتذكروا عن ذلك كذلك أيضا علينا نحرص هذه العشق على الأعمال الصالحة التي فيها تفريس كروبات المسلمين كإفطار خائمين وكسوة العارين وتفريس الكروبات المخروبين يتباها في كل خير وبدل يرضي الله عز ولا دانا أن يستجيد من الخير في شخصة عالم أو أحد منه يذكره بالله من قوله وعمل وشبه وذله هذا خير عظيم كذلك ينبغي علينا السعد عن الأمور التي تبعد عن الله في وجه كثرة الخلاف بكل أولئك كثرة من العقيل والقال والرقم الغيظة والنليمة والضحق له الذي يدخل إلى المأتقة وهو جارس يضحك ما هذا أو هذا ويضر إلى المأتقة ما ويرتب وقتا على أنه في شاعة معينة يأتي بيدش لها هذا وإنضافة هذا فأن الأمر ساعات ريدا يقضيها دون تفكر وتجبر أنه معتكف للناس وأن هذا الوقت الشحق لقعة الله عز وجل يفوته من الخير الشيء الكريم فالله الله لم يكون الإنسان معتكفا ومتحليا نفسنا في بلوغ الخير في هذه العشر إلا إذا غنى وضخل بكل دقيقة وثانا إذا ظمّ وبخل ودخل عن أن يأتيه من يلهيه وأكره ما عنده أن يأتيه شخص يلهيه عن طاعة الله وسلم من عرف إخدار الطاعات ولذة الذكر لله ولذة العبادة لا شكرا يهون في قلبي كل شيء شواء يتدمر إذا جاء حبيثاً ولكن هذه منحة من الله وهبار من الله عز وجل وهي من بشائر القبول ودلائم القبول للأبد الصالح أن الله يظهر في كل من يشغل عن طاعة الناس ويهيئ لما هو أسنى أسنى فشاء الله أني يجمع إياكم بمن يكرم لذلك الرجل وجماع الخير كما في تقوى الله عز وجل إن الأمور التي يسادي عن عدس العشر الأواخر أن يحرص على ذر الوالدي وصلة الرحمة والإحسان للغرابات وزيارة الإخوان والأخوات قضاء حوائجهم خاصة وهم إذا احتاجوا أمورا في عيدهم وفرحتهم أدخل الشروع عليهم وجب الخواطرهم خاصة إذا كانوا عيتاما أو أصورا منه سما أو أختا تحتاج إلى مواشاة أو موقف أو قريب يحتاج إلى قضاء دين أو تفريس كردة على كل حال أبواب الجملة عظيمة وطوبة ثم لمن وفقه الله عز وجل أن يشمر عن شاعد الجد فينتهل من مناهب الخير من لطاعة الله ومن الضاط أسأل الله العظيم رب العاشق فيه ليسعى لنا أو فرح الآثة للحظة ونصيدة بكل خير وفر ورحمة والله تعالى أسأل الله وفرح بالشيء هل القضل في رمضان يقتصر من الأيام أن يجدني أن أكثر من رجالك في صلاة اللعاء أسأل الله أجواج بإجناء لأنه يدون أن تصلي ليلا ونهارا ولكن الفضل في رمضان أعظم في الليل بالنسبة للقيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا فجعل القيام من الليل وأن النهار فيه تفصيل إذا كان عندك قوة وجلد مثلا كان الليل قصيرا والنهار ضويل ويمكنك أن تقوم الليل وتختفض الوقف من النهار فلا بأس ان تصلي بالليل والنهار لان هذا داخل في افضل العاب وهم استكثار من المواقيت لكن إذا كان الليل طويلا والنهار قصيرا وإذا ملك النهار استعرت الليل والنهار عبد الله عز وجل الاقل من الليل فلا يشتت مخك في أفضل النوم افضل لان تشتغل لانك اذا شغلت عن صلاه الليل وهي افضل والنصوص في سنه من سنه دنا الليل افضل من صلاه النهار عموما لذلك لما سيئنا النبي ستسلب أن أظلم الصلاة قام وركعتاني يركعه من مؤمن في جوف الليل الآخر وقال إني استطعت أن تكون مما الله بكل كالسعة فكذ فهذا يدل ذلالك الناغشة على أن قيم الليل الليل أفضل وأحج إلى الله سبحانه وتعالى والله إشهاله عنه السلام عليكم سيد التحليق ورأة المخبوم أنا مرأة من حامل والدم يجري داعي بسجعة غير أن أصلي وأصلي هم قيانة رحيش أن يبنق أليه الخضاء هذه مسألة خلافية قد ظينناها ظيننا الصحيح أن المرأة الحامل لا تشير وقنان على ذلك يكون الدم دم, دم, دم اتحاضة لا يبنى أصلي ولا صلاة على أصلي أقوال العلمان رحمه الله وذلك قال تعالى فبشرنا هذه الحاقة ومن وراءه الحاقة يعقوب وهذا أصل عند أهل العلم على لا تشير وذلك جعل الله عز وجل حيث مقروراً بالحمد وذلك, وذلك أصل الأقوى عند العلماء رحمه الله ومن أرضح من قوله العلماء أن الحامل لا تشير وبناء ذلك ما رأته من الدم فهو دمر إلا إذا رأت الدم قبل النفاس يوم أو يومين أو ثلاثة بالكثير في مذهب الطائفة ومذهب الخنادع أنه يلحق بهم النفاس لأن النفاس ربما استعدر ينسجر قبل وقته وما قارب الشيء أخل حكمه فقالوا إذا كان قبل الجلاد دي أو يومين أو ثلاثة على احتيار طائفة منه إمام قدامى طائفة من حره فإنك الشنادر أنه يلحق بدمه المساك واقول بسم الله سبحان الله وعلى حسب ما هو مقضي بالتشريع فبفضل الله تعالى نستمر في الصوم في ذكر الصائمين وينتهي شهر رمضان وياتي هذا اليوم هذه تصدق به انا مجاور لي من الحي كضرنا أن يختار من يتقبل الصدقات ولا يأخذ أكثر من هذه خاصة الأوقات أو الأمور المفدلة على أنها مخصوفة أو رقاءات معين فإن هذه الأشياء المفدلة والتي هي أشهر الحبس على محجد معين أو مكان معين أو جمال معين يلغي أن يصف فيها فأني نسبت في شرط الذي تصدق بها فإن كانت صدقة لتفتير الصائف فهي صدقة لتفتير الصائف وإذا كان المسك فيه كفاية أولو من أن عندما في من أن يصدر من أشخاص وليجب أن يأخذ أشخاص من كفايتهم لأن هذا يعقل هذا الصدقة هو أعلى وأحرى فتكون هناك مفاية هي أشخاص ولذلك ينبغي اولا أن يعلم أنه إذا كانت الصدقة لتفتير الصائف ينبغي أن لا يأخذ المسجد إلا قدر كفاية وأن ينقص خيرا من أن يزيد أن ينقص ويرسل حق إلى كل مستحف لأن إذا نقص هذا المسجد فإن الصلقات ستنضي إلى نشاجة أخرى وصفة حيث لكن إذا اغطيت الزيارة وأصلحت فضلا ثم فات لو صاحبها أقدر التفضيل الصائب ولا حتى الذي أخذها ماذا يحبها ونفطر بها الطائب الصائب لن يعد نجيده يسرق أيضا غير تفطير الصائم هذا خلاف أصل الصدقة وأصل تحديث من صاحبه وقد تكون أموال تُعطيه في الأصل أشهد الوقف على هذا الباب المفهيل فهل أكون لشامك تفطير الصائم إذا كان الذي أعطاه الشقف نفسي الذي أعطى النظر وكل أشحاصا يشتروا التمر ويشتروا الصدقة على أنها تفطير الصائم في مال محدث بتفطير الصائم وبناء ذلك لا يصرف بغير تفتير الصائم وإذا كان انتهى تفتير الصائم في رمضان يمكن أن يؤخر إلى رمضان آخر وكان بعض المشاكل يقول أشبه أنه يمكن أن يصرف إلى تفتير الصائم في الـ 25 وقضاء العمضان ممكن ينزل من جنة لكن هذا المال يقلع كل عشر ألاف هذه الأنسقها في تفتير الصائم فقد ثبثت لتفتير الصائم ولا تصفغيه إذا قصد بها مثل السبس أو جاعه مثلاً في عشرين ثلاثين كثير من أسان وقال هذه تعطى كثير من أسان إذا قال هذه تعطى كثير من أسان تقصد سبس فأصلح حتى تشرف على كثير السبس وتشرف في هذا الوجه بمضخيه دعوة الأحيانة تكون أوقاف أموال أو صوتها دعوة الأحيانة تكون الأموال من نفس المتدرعين هذه أمور كلها توقف وتحدث عن وجه الذي قصده صاحبه ونفع عليه من, من تصدق بها أما إذا كان الشخص نفسه اشترى هذا الشيء ونوا في قراره في قلبي أنه قصد صعبه فإن لم يجد من يفتر به الصعب له في أي وجه من موجود الخير أنه مات عين وقفاً ولا جسديلاً ولا تحديثاً في هذه الحالة هو توقفه من المال يصر الله له ووجد من صائر المفطره الحمد لله ولم يسر ما هو اعتفقه في سجن وخير وجه وخير من فلا بأس والله تعالى أعجب أصابه أن الله أكبر للشيد يقول لسائل أشكرت كنت أصالي الشرق عن هالإمام وقد ساتتني رفعا رفعتي الشرق ولكن الإمام قام ووقّل بالوجه فارسلم معه وأكون قد صليت رفعتي إذا سلمت معه خلعين تكون الصلاة الشيئ والأشبه أنك تأتي بركحة حتى تترى بها وباء كان بعض العلماء رحمه الله يقول إنه إذا دخل وراء الإيمان على صورة تعينت عليه ذات الصورة يعني لأن الشر عند المخالفة أن لا تختن صورة لأنه إذا صلى وراء الإمام يسلم شفياً والإمام قد صلى ثلاثة اختلت صورة الصلاةين وحينئذ نعجموه برفعة حكاية حقيم الاختجاء ويسرح لهم كما هو بالإمام إلا أن القول الذي ذكره أنه يجوز له أن يسلم على الإمام وتقول له شفعة فكله هو مخيم أي أن نصليها وتراً ولا نصليها شفعة كما لو أن الإمام فأراض المصلي ركعتين فقاموا الان الثالثة مخير أن نضيف لها رفعة فتصلح شبعية وبين عن يدك كن يسجد سجود الشهر بالضيادة مخير بين الأمرين لأن صلاة الميل على سعر والوقت فيها مبتسع أن يصلي العزة في الشفع ووضعه فالنحل قابل الشبع وقابل الوضع فعلى كل ان سلمت مع الإيمان أشكل على تثمينك وجود الدعاء ضيما ركعتين ولا يعرف في صلاحة شفعية دعاء بالمرض حقا لم يستطفدوا دعاء و تكون صليون صلاحاتين استدحت الدعاء بالمرض حقا هنا قال بعض العلماء أنه لا يكلم بعد تشغيل الإمام و ينقض الوث المباشر لأنه لو قام في هذه الحالة أحدث دعاءاً جي مرض حقا لأن المرض حقا الذي صلاها مع الإمام هي أقونا بعد رفوعها ثم قام لثانية فهو يدخل وراء الإمام بنية الشبع في شبعية لا يؤمن الشرعية لا يوجد الشرع أصري دل على أن يدخل الأبد أن يدخل فينا الأولى والثانية لأننا يكون الدعاء في الثانية والأخيرة وبنانا على ذلك قابل يشدد في هذا لأنه مخالف من أصر الشرعي واتع راكعتان يدعى من هذا الوجه لقام وجاء ذركات خاصة على مدهة يقول إن المسلوقة يقضي فحين يجب أن يجب للإشكان نهائيا بأنه سيأتي برجعة ينميها الركعة لأول وحين يجب أن تستقيم في الصلاة الصلافية كالمغربي إذا جاء في السنة قالوا وهذا أصل في الاقتداء وله أصل لأنه في المغربي إذا جاء أضاف ركعة فاستقامت صلاةه وتريه لأن المغربي بثر الفرائج وبناء على ذلك يقومون أن يأتي برجع حتى لا كفر صورة الصلافية ولا يستجيح في دعاء وسطاً لها الأولى والثاني حيث لا أصل في الشرق ودل على أن ركعتين يدعى في وسطين وإنما الدعاء المسلول في شرع الله عز وجل في الصنوات إنما يكون في الركعة الواحدة في آخر الركعات المسان العدد مترياً والله تعالى أعلم صلى الله وسلم وبركاته